أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ رَغْفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْ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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى تلبؤت من أبوابك، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ